فاتمموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فاتمموا إليهم عَهْدَهُمْ إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحور فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا أَقَامُ الصَّلَاةَ وَاتَمَ الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجْرِهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَاجْرِهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْنِغُهُ مَأْمَنًا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عادتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقالوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مرة أتقشونهم في الله حق أن تخشونكم إن كُنتُم مُؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويُخزِّم ويصرخ عليهم ويشفي صدور قوم مُؤمنين ويذهب غض قلوبهم ويتوب الله على ما وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِلْتُمْ أَتُتَرَكُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولٍ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْيَجَّةَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه, أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم رحمة من ورضان وجنات وجنات اللهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عاده أجر مع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء أي استحب الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤ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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم إذ عجبتكم كثرةكم فلم تغنعكم شيئا فلم تغنعكم شيئا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولّيتم مذبّرين ثمّ أنزل الله تكينته على الرسولين وعلى المؤمنين وأذل جنودا لم تروها وأذل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء.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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى حتى يعطن فزيع يذوو وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلنا الله ان يفكون اتخذوا احبارهم وربانا لهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ان يعبدوا الههم واحدا لا اله الا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أي يطوفون رَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ وَيَأْبَ الله, اللَّهُ إلَّا أَيْنَمَا نُرَاهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَنِ الْدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله اثنى شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أغبعة حرم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 يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحترمونه عما ليواطيه عدة محروما الله ليواطيه عدة محروما الله فيحل محروما الله زين رمسو أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارديتم الدنيا من الآخرة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 إلا تنصروه فقد نصروه الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثانيهما في الغار إذ يقول لصاحبيه لا تحزن إن الله معنا فأزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وَكَرِيمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يُنْفِقُ رِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا يضعون خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعن لهم والله عليم بالظالمين لقد بترول الفتن من قبل وقلبوا كالامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول اذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وَيُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خَدْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّا يُصِيبُنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عذب أو بأذى فتربصوا فتربص معكم متربصون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 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّ مُنْكِفَرُوا إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَرَأَيْتَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِمُونَ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 وإنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ رِجْمُ أَمْنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُنْ يُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ ألم كَمَن يُحَادِّي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّهُ يُرَدُّ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 كاللذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وقبضتم وقبضتم كالذي خاضوا أولا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 أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليضمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 ذلك والفوز العظيم يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وغضب عليهم ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله فاعقبهم فالقى في قلوبهم إلى يوم القون بِمَا أخلف الله ما وعدوا إلى يوم القون وبما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغض. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ثخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 فرح المخلفون بمقاعدهم خلاص رسول الله وكرهوا وكرهوا أي يجاهد بأموالهم وأفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تافروا في الحر قلنا رجعنا ما أشد حرر لو كانوا يفقهون فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فيرجعك الله إلى طائفة منهم فستأذنك للخروج فقل لا تخرج فقل لا تخرج معي أبدوا ولا تقاتلوا معي أدوا إنكم رضيتم بالقعود أول النروث فقعدوا مع الخالفين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 ولا تعجبك موالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أُذِلَت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون الطول منهم استاذن كون الطول منهم وقالوا ذرنا لكم القاعدين رضوا بأي يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم وطبي على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ عِندَ اللَّهِ الْجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ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 إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزلا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أونياء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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربات ويتخذ ما يوفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحيمُ وَقُلْ يَعْمَلُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تخم فيه أبدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقام فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم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 لَخَتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله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 في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ليتفقه في الدين وليحذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين